اهلية وفي الكتاب الله العزيز وجل. ماذا؟ أنا أسألك. أنت ساكن وين؟ ولا لا؟ أنا كنت الكبداء. ما أنت ساكن من مكة من من عرفة إلى إلى ساكن جدة ماذا؟ أنا ساكن مكة كلها. أنت ما أنت معي؟ علمت هذا أتوقع أنا ساكن جدة. ما ساكن مكة مكة؟ جمدي من من من نهاية عرفة إلى إلى مكة كله ما لا تأخذ متر ب meters؟ ها؟ هم ما هو ما هو أي ما قصد؟ الذي لو خذناها ب ب ب التعديل كما يقال ما سكت متر سكن تجزء من متر فعبرت عن الجزء بالكل. هو هذا من, من علاقة المجاز. تعبير بالكل وان جزء سكن متر. في معنى سكن جزء منها وهذا صح سكن متر صحيح؟ مثلا إن المدرسة. بس ما تنظري بس رب الطلاب اللي قالوا لا، اتخرجت المداصم بس ما اخرجتها سايبوني انا ما اخرجتها بلو لسه كذلك اسلوب صحيح ومفهم اسلوب صحيح ومفهم لسه كذلك نعم فقد قال انه مدامة قبر عن اسلوب تقولنا ان الخلاف تسعي كله إحنا في الاصل تلكي هاللف واحد ولا ولا ويعم الجنيم حسب السياق ولا مختلف كيف مثلاً يقول إذا استرسنا بالأذل أتلاس على الرخص هل استحسن بيات وعن المريات؟ كنقص سياق ليه هو المراد في السؤال قليه الآن مثال النقص مثال النقص وسأل قريه يعني وسأل أهل القرية. كما كأمعت في الذكري يعني بقراءة دون مريات من غير لبس لكن اللبس في النام. وجسد رياذ الكافذي كم Guin لي. Lee. يقارب самые ليس كمثلة شيء مقصودهما انه يعني أن الكاف ساعدة و طبعا معروفاً القرأن ليس فيه زايد القرأن ليس فيه زايد وكاننا وف... ميقارون من يقولون إن المقصود ليس مثله شيء له لان عم يقول يولي لأنهreso nelle sampah ليس مثل مثل في شيء فكأننا اثبتنا المثل فاكأننا اثبتنا المثل بقولنا إذا علموgramم ليس مثل مثله فكأننا اثبتنا المثل إلا ف Veraoun же happened many years هناك توجيء آخر هذا يقول لأن المثل أحيانا ينطق على الذات ليس كمثله يعني كذاتي كما يقول ليس مثلك يفعل هذا أي لست أنت تفعل هذا مثلك لا يفعل هذا بمعنى أنت لا تفعل هذا فإذا مثل أحيانا ينطق على ذات ويوفيها الذات فإذا قلنا كذلك إذا تكون الكعب تشبيه إذا تكون الكعب تشبيه وليس زائدوا هذا والتوجيه إذن هذا مثل الزيادة والغائط المنقول عن محله هذا مثال للنقل مجاز نقل وهو الغائط الغائط طبعا أصل فيه المكان الطاعم أو المكان المتطامن المكان منخفض المكان المنخفض ثم نقل المعنى وصار يقصد على ما يخرج من الإنسان من فضلات ما يخرج من الإنسان من فضلات ثم غائط فإذا أطلق فهو على على على على استدح مجاز علاقته المحلية عن المجاز علاقته المحلية فهو نقل الخارج وأطلق عليه اسم المحل اللي هو رائد فكان هذا وعلاقة العلاقة المجازية بين الحكي وبين اللغف الجديد أو المعنى الجديد الحقيقة هي مكان الطامن أو متطامن أو منخفض ثم اطلق على الخارج من الإنسان سميه رائضا بعلاقات المحلية رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مال طبعا يريد أن يألي واستعار هذا يريد أن يحقن في الضائف النفذ النفذ مجيز حقا نوع من نوع مميز للمميز النقد يعني نقلت ويشيدهم في أن تجعلنا حقيقة عربية حقيقة يمكن أن يكون الغائب حقيقة عربية يعني إذا حقيقة إذا خذنا الحقائق نقول أصبحت حقيقة عربية حقيقة حقيقة عربية كم لغوية حقيقة كدابة يعني ما قلنا في الدابة أن انتقلت من من يدب دبلة ذرات أربعة لسا كذلك كذلك إذا إن انتقل من من من المكان المتضامن إلى فضل الإنسان، فإذا أصبحها حقيقة عرفية أصبحها حقيقة عرفية، وإذا قلنا إن حقيقة عرفية ودخلناه في ال في في ال في التعريف الثاني للحقيقة خلناه من المجاز، إذا دخلناه في التعريف الثاني للحقيقة اللي هي على صلة متخابتين، إذا نخرج من قضية المجاز بهذا التوجيه. رابعه هكذا قوله تعالى يريد ان ينقض يعني ماذا؟ هذا الاستعارة فهو شبه الجدار بالرجل بطرينة الارادة لانه جعله, لا جعله ارادة فشبهه فكان استعارة قلنا لكم الاستعارة هي الذي يكون شبه اذا كان بشبه فيكون استعارة وما, وما غيره اسم مجاز ايش مرسل سمى مجاز موسى، فالصور الأولى مجاز مرسل وهذا استعار وهذا استعار يريد أن ينقض فهم يقولون إن هذا مجاز لأنه الجدار ليس عاقلا والإرادة لا تكون إلا من عاقل أما هذه بل ونقول لا لكل شيء إرادة بحسبه لأن الله عز وجل يقول وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِنْ لَا يُسَبِّحُ بِهَمْدِهِ وَذَكِنْ لَا تَقْقُوهُمْ فيمكن أن يكون له إرادة ويكون له لكن لا نعرفها كما أن لو تسبح لا نعرفه والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعرفه حجرا يسلم عليه في مكة كان يسلم عليه إذا هذا لا نعرفه فيمكن أن يكون له إرادة حقيقية ولا مانع من ذلك ولكن ليس بالضرورة أن أمريكاء نعرفها فكثير من الأشياء والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى الحنى للنبي صلى الله عليه وسلم حين مر على عمر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضمه وسكنه فإذا ممكن أن يكون له إرادة حقيقي وخاصة مثل قوي فعلا وإن شيء إلا يسبح فماذا نصل من تسبيح يمكن أن نصل من إرادة بحسبي وعذاء ممكن أيضا الرد هذا طاهب جدا هل تكون خاصة؟ نعم هل ليس خاصة؟ طيب وين مش هل يسألون عندي؟ خاصة منها؟ نعم إذن كذلك أيضا يعني لاحظوا يسمونه اللف ونشر مرتب لف ونشر مرتب طبعا نقال بنقص أو زيادة أو نقل أو استيعام إذن أربعة أشياء فجاب أمدلتها أسأل القراء ليس كمدهي أو غيره يوجب أن يقرأ. إذا أعطى لكل مثال هذا يسمى لف ونشر مركب. لف ونشر مركب لأنه أتى بالنقص أولا ثم الزيادة ثم النبذ والسيارة ثم أتى بامتدادها مرتبة أيضا. فأتى بمثال النقصي. قال وصي القارئ واتب بدل في بقوله ليس جنب ليه واتب بالنقل بقوله وغاي واتب بالاستعارة بقوله برجع لكن لو لخبطها مثلاً قال من نفسنا والزيادة أو النقل والاستعارة ثم أتى بالكار ثم غاي ثم سواء قال إذا ما كان لف ونشر غير مرتب لف ونشر غير مرتب فمشوش لف ونشر غير مرتب فمشوش لكن يسمى لف ونشر مر <متحدث> إذن هذا الذي يمكن أن في هذا المقام وإذا كان هناك أسئلة يمكن أن نستنع إليها والموضوع كما قلت لكم ترغيب ورغب أن تتوسع فيه إلى حد ما لأنه من الأمور التي تعين حقيقة على تفتق الدين وعلى معلمة سليم العرب ويمكن أيضا كذلك في فهم النصوص الشرعية لأن النصوص شرعية عربية وتعين كثيرا في الاستنبار وفي فهم مقاصد الألفاء جيد هذا الحقيقة كلام معروف وجيد لقد أدخل رسول ملائكم نقل نقل عن الشعب في مقدمة الموفقات الحقيقة على المباحث السلو الزق أقحموا فيها إقحمات هذا صحيح إلى حد ما قضرت وقضرت في أشياء كثيرة وقضرت كثيرة ولهذا أراد أن اليوم الشاطبي في كتاب المنظفات أن يرسم منهجا جديدا في أصول الفطر بحيث يوصل المباحث فيه تعصيلا بطريقة أخرى ولهذا أعير على الاضطلاع عليه وقراءته. هذا من المهمات لطالب العلم وهو دقيق جدا والحبيب عنك ابن خلدون والشاطبي وشيخ الزامن الثيبية والعز العز بن عبدالسلام وبعض علماء في نظراتهم للشريعة ونظراتهم للأمور نظراتهم نظراتهم كليا ليس جزيين وإنما لهم نظرة يعني الله سبحانه وتعالى ألهمهم بإلهام عجيب بحيث أنهم ينظرون نظرة شوولية شوولية عجيبة على سبيل التعليم أخذون في قطع النظر يعني أنا أقصد أنه تباع الموات التاريخية وعرف لكتابه عبر لكنه حينما في مقدمته يعني وهبه الله عز وجل هو ينظر للأمم وينظر لأحوالها ولتقلباتها ولآيات الله فيهم نظرة يعني شمولية كلية وليس يعني جزمي لا ينظر إلا إلى جزريات لأن النظر الكليات طبعا إنسان يحتاجه جزئيات ولا يستغني عنها لكن إذا لا ينظر أن يكون متقوقع منغلب في جزيات وإنما ينظر يظن أنه عند النظر الشمولية والكلية حتى يكون أوسع بلغاً وأوسع أفقاً وأكثر على فهم كلام الناس كذلك الهم الشاطبي في الموافقات ترده يعني كلية عجيبة وفهمه للشريعة وأسرارها وطرق الاستنظام أتى بنوع من المعالجة إن صحبت أميني كثير من مباحث إصراجك بطريقة أوسق في الشريعة وأوسق وذهب أصعب الاستنباط من التشعمات التي التي دخل فيها الأصوليون بحيث إنهم فعلا دخلوا في وصاروا ينسج بعضهم على منوال بعض ويؤد بعضهم على بعض في قضايا غالبا عقيمة لا عمل لها أو لا ترى لها في العمل ولا في الاستنباط لكن هذولا تفيد من إذا ذلك ولكن من حيث النهج العمليا قد يعني لا يحتاج إليها إلا في صحة الادعاء الافتراء. الفكري او الترى او كنت لابسك عم يقول مع علماء المدرأة التفين في جلسان خاصة لكن الحياة العملية وطرق الاستمرار والانتاج المواكبة القضايا من الى اعطائها احكاما هذه قد يحتاج لها كثيرا في التفريعات الاصولية التي لجأ اليها او نحى الاصوليون فيها ذلك المنح فنذهب عن الشاطج هنا يقول كل مسألة المخصومة في أصول شقي لا ينفني عليها فرور وقية وأداب شرعية أو لا تكون معاوناً بذلك فوضعها في أصول شقي عالية عالية لمعنى يعني يخرج منها غلوة فقط توفت لأن العالية إذن يتم استمادروا إلى صحيح والشيقي والعالية من معرفة عليهم لألاش ثم قال رحمه الله وإلا أدى ذلك إلى نفس العلوم من نصول الفقه كعلم النحو واللغة والاشتفاق والتفديق والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث والإدارة كان العلوم الذي يتوقع لها تحقيق الفقه والبني عليها المسائي ويساك العلوم لكن لا يعتاد للعلم النحو واللغة ولهذا كان عاليا والعاليا فقط منذ الاستعمارات وده فقط أما أنت تعلم أن تؤصلها لا أما عاليا من معرفة إذن لا هذا بعين بوعلى ذلك العلم الذي يتوقع عليه تحقيق الفَجْقِ وينبني عليه المسائل وليس كذلك. فليس كل ما يفتقر إليه، فليس كل ما يُفْتَقِر إليه الفَجْقُ يُعَدُّ من صُولِهِ، وإنما النازم أن كل أصل الله يَفْقِي لا يَبْنِي عليه فَقْقٌ وليس بأصل الله. هذا صحيح ليس بأصل الله، ولكن لا يعني أنه قد يُستفاد منه لكنه ليس، ليس من أصل. ثم القادة رحمه الله على هذا يخرج عن أصول قبل كالفير المسائل التي تكلم عليها متأخيرون وادخلوا فيها كمسألة امتداء ربع ومسألة الاباحة في هل يتقيق أم لا ومسألة أمر المعدوم ما أم يقصد بهذا أمر المعدوم يعني أمر الإنسان قبل أن يوجد أمر المعدوم توجيه الأمر الإنسان قبل أن يوجد ومسألة همقان النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا بشرع أم لا ومسألة لا تركيب قالت لا لا تكتب إذا أكتب إلا قد تكون لها مباحث مهمة في الوصول لك ليس على النحو الذي بسطوه وده ليس لك أنها تبينك يمعنى ولا أبغى أنه عادت منها وليس منها مما تم البحث فيه وإنه وإنبنى عليه فعلاحي فعلى كل هذا كان جيد الحقيقة وأنصحكم بجراءة المؤفقات المؤفقات هو موجود واسمه الذي سماه به المؤلف أو أراد لكنه عادل عنه كان يسمي التعريف بأسرار التبليل موافقات التعريف بأسرار التبليل لكن هنا رؤية أظنني أحد مشايخه فكان على الرضاق عليه فقال تسميه الموافقات فستمر الموافقات وإنه كان يريد أن يسميه التعريف بأسرار التبليل ولو وضعتم هذا العنوان بيقوة شيء في نسختكم حتى التعريف ومقصود الواجف يكون أدا والله وعلى مصدد الله وعلى محمد الله وانا مالي على الان الذي يرغب لما يغفر الان فأحلق بحثي حول المجال يام من يده وعصي فاميه فان البحثي تعمل بايدا